يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أن مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَالِثِينَ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 قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعا وابنا شيخ كبير فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 ايَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَن يُعْقِبَ يَا مُوسَى أَقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك رحمه من ربك لتنذر قوما ما أتاهم مِن منذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 قل فَأَتُو بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَا مِنْهُمَا أَتَبِعْ أَتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنْ اتَّبَعَ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ الله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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذينَ كُنتم تَزْعُمونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُم مَا كَانوا يَفْتَرُونَ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوذ ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة للقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.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 ORRABBI A'LAMU MAN مَنْ BIL HUDA WA MAN HU WA FI DHALAL MUBIN WA MA KUNT TARJU AN YULQA ILAYKA AL KITAB ILLA RAHMATAN MIN